تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 ضروا ولا نفعوا ولا يملكون لأنفسهم ضروا ولا نفعوا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أتاقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وذفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرونين دعوه نالك ثبورا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 كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض شثنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء إلَيَّ مَنْ الْمَلَائِكَةُ أَوَنَرَ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعَتُوا كَبِيراً يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إِذِ الْمُجْرِمِينَ وَيَكُونُونَ حَجُوراً وَقَادِمْنَاهُ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِرُوْحَمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنسانِ خَذُولًا وَقَالَ رُؤُسُنَّ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَكَ تَخْذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَأَدِ رَبِّكَ هَادِيَوْ وَنَصِيرَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفتيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 فَأَوَمِنْ لَوْحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أُغْرِقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّوْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا أَرَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَلَهَا الذي الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَضَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً وَهُوَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ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 ثم قبضناه إلينا قبضا يتيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما طلقنا أنعاما ولقد صروا فينه بينهم ليذكرو فأبأ أكثر الناس إلا كفورا ولو سنى لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا قطيع الكافرين ودهده به جهادا كبيرا هو الذي مرج البحرين هذا عذف رات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزق وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِرُوَاحٍ مَانِ قالُوا وَمَرُوَاحٍ مَانُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوَجَ وَجَعَلَ فِيهَا ثِرَاجَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ سُقْرًا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض وإذا قالوا سَلَامًا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 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها ساءت مستقروا ومقاما والذين إذا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 سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مثابا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 ذُرِّيَّاتِنَا وَذَرِّيَّاتِكُمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا عَمِلُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما